بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعن الله عليه إن كان من الكاذبين ويذر عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات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 وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أتكلم بهذا سبحانك هذا مبتان عظيم يعذكم الله أن تعوذوا لمثله أبدا إن كن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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا ت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 من أحد أبدا ولكن الله يذكر من يشاء والله سميع عليم ولا يأتن الفضل منكم والسعة أن يؤتون قُلْ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فوجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُل لِّالْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْضُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا عَظَرَ مِنْهَا وَاللَّيْبُ ضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُرُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آبائهم برولتهم أو آبائهم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 إن يكونوا فقراء أهلهم الله من فضله والله واسع عليم وليستغفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانهم فكتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وانفوهم مما لله الذي آتى ولا تكرهم فتيانكم معنا البغاء ان اردنا حصنا لتبتغوا مرضات الحياه الدنيا ومن يكرهنا فان الله من بعد اقراهن نغفر الرحيم وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينِ الله نور السماوات والأرض مثل نوره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 مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يَجْعَلُ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ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 نخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عنه ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الذين كفروا أعمانهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده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 ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يك ليراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فرق منهم معرضون وإِنَّ اللَّهَ الْحَقُّ يَأْتُوْهُ إلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ اغْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَشُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَيْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَخْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَقْرُجُنْ قُل لاَ أُقْسِمُ طَائِرُ الْمَرْءِ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ غَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ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 Walbihsa al-musyir, ya ayuhal الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاثا المرات. من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 والقواعد من النساء التي لا يرضون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن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 إن الله وفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا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 قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُنْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِنُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ